اسمع انا مستطيع اكلم ارواع على التلفون البيت خلاص لانه هو مراقب تلفون البيت مراقب جوالي مراقب جوالك جوال لمة فهمت نعم خلاص فهمت تروح الب... شرعت... البيت أه... ارواع ولا خليه في الليل لما اكلمه اخاف سويلي مشكله عبد الله ايه كلمين ابوك اوكي اخاف سويلي مشكله هو؟ ايه هو اهوه شغله هو درى اني كلمت عمتك حزام ام تصفي من جوالك ترى أغزي ايوه درى شاف واحد ثاني درى اني كلمت عمك زيه من جوالك درى ما ادري عني متى كلمتي مرت حزام من جوال عبد الله